قال ولم ياتي دليل يضل على أن هذه الايات تنزل على منزله من نظر بشهوه هنا اذن تغض من ايه من بصرها والغزال وغيره قال بأنه الرجال منذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا يخرجون وهم غير يعني وهم لم يرتدوا ايه النقاب ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بارتداء النقاب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 تغير وان ترتدي ملابسها دون ان يراها ايه احد وما في الحديث دليل على انه يجوز لها ان تطلق وان تنظر الى ابن ام مكتوم حتى ولو كان يعني ان كان بغير ايه شهوة واضح لذلك المسألة محل نقاش ونظر بين اهل العلم وبعضهم جعل النهي على ما هو عليه لم يخصص بما اذا كان ايه لشهوة مش هو جهوة نعم صواب ايات ان شاء الله في المره السبعه نعم كريم في كافه ان المفرق المفرق برف... طيب احنا لو ظلنا من الايه فقط لان الايه هذه فيها مجلدات كلها طب لا أنا قلت اهو المساله محل نقاش وجدل كبير بين اهل العلم منهم من يجعله النهي على ما هو عليه لم يخص بما إن كان لشهوه ومنهم من خص هذا النهج بأن يقع المرأة في النظرة أو تقع المرأة في النظرة لإيه بشهوة لا لا. على القول الثاني لا تأثب لأن أنا قال أنا أفرق وقوله أفرق. ويحفظ ما لا لأ هذه لو دخلنا في سورة الأحزاب إن شاء عندي همنا ابدأ اكتب في الايه تيشير لتفسير ابن كافيه لا لا لا ولسه المتبقى ده ايه اول مسألة قال وقوله ويحفظ ما فروجهن قال سعيد بن جبير عن التواحش وقال قتاده والسفيان عم لا يحل لهن لكن المهم ايه ان تفهم ان هذا قول وجيه وان هذا قول وجيه وكل القولين محلوا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 وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينه التي نهينا عن ابدائها هوصل يعني, يعني ايه الجمله دي يعني ايه يعني ايه يا مصطفى يكون تفسيرا نهينا عن ابدائها ونهها وكفيه والفط بيبقين الوجه والكفين والفط يبقى ده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 قال كما قال أبو إصحاق السبيع عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله تعالى وَلَيُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ الزِّينَةُ الْكُرْطُ وَالْدُمْ لُجُوْمْ بضم الدال واللام والخلخال والقلابة وفي رواية عنه بهذا الإثناد قال الزينة زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج الخاسم والسوار وَوزينةُ يراه الأجانب وهي الظاهر من السيات وقال الذهر لا ييبدين للهؤولاء الذي س الله مِم لا تحل لم إلا الإثوة والأخمِرة والأ والق والأقرب من غير حٍ وأم عام الن فلا يُيبدينين منها إ الخواتم طيب. قال وقال مالك عن الزهري إن ما ظهر منها الخاتم والخلقال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكسين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسنده عن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 والعين الواحده او الثنتين او الاثنتين للنظر بهما والثياب الظاهره كالحمار والعزار والع والعباءه واضح الكلام ولعل هذا هو ايه اولى ما يتفطر به الايه رحم الله في ابواب البيان ذكر اقوال اهل العلم وقال هي ثلاثة اقوال أنا لا أريد أن حتى ننتهي طب بأي الأدناء كانت شكرا أي على إيه الضرورة الآية وليدين زينتهن صح المرأة مأمورة بإختائه كل زينة إلا ما ظهر منها طيب لماذا نهيت المرأة عن إبداء الزينة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 وقال القول الثاني والقول الثالث القول الثاني أن المراد بزينا ما تتزين به وليست من اصل خلقتها ك الخاتم ك السوار ك القلاده ك كل شيء تتزين به المرأة وليس من اصل خلقتها طيب ما تتزين به المرأة وهو من اصل خلقتها ك الوجه والكفين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 معايا أنا أكمن وأما نوع البيان الثاني القول الثاني هو ما تتزين به وليس من أصل في القاتل فيضاحه أن لفظ الدين يكثر تكراره في القرآن العظيم مرادا به الدينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها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 نجعلوه الكحل واضح لانه لما ذكر ذكر الكحل وغيرهم مما يكون في الواجب في اليدين وبعضهم كما ترى في اقوال الايه التابعين نعم بعضهم اخرجهم بعضهم اخرجهم طيب وقوله تعالى إن جعلنا مع ما على الأرض زينة له وقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب واضح؟ واضح الشاهد من الآيات؟ طيب إيه الشاهد من الآيات؟ إن نجيبش مقفل بمعنى ذي نعم إن الكواكب شيء غير السماء إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب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 وصله وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ده كلا أنت تقول هم, هم القولان لكن الآن أنا استبعثت القولة الأول بدليلي من الآية اللي هو الوجه والكفاء صح؟ تبقى لي قولان يعني مش شرط ترتيب الكلام يعني. انا اقصب ايه القول الاول هو الوجه والكثال استبعدت بدليل من الاية طبقى لي ايه قولان الثياب طب ما دي عالقة من ايه بـ بـ بالجسم المزين به وكذلك ايه الكحل والخباب فهو يقول ان بعضهم قال هي زينة لا يستلزم النظر اليها رؤية شيء من بدن المرأة كثياب والثاني زينة يستلزم النظر اليها رؤية شيء من بدن المرأة كالكحل وثياب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 فكانه دائما يتعاسى بجانه هذه الجمعة يقول إيه؟ لماذا كلما ذكر هذا راجل مقيده يقول إيه غفر الله له الله أستعى ما شاء قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الدينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها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 كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظه هو تمام المحافظه والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي فاعرف هذا فإنه كلام النفي واضح فاهم كده على فكره هي الدم لوجو والدم هي عدم وجود بضم الدال واللام وهو وكذلك تجوز الدم لو جو وهو المعبض كذلك تجوز الدم لو جو دلام وواو نعم لعله هذا هذا ما هو مجوز المختار الصحاح نعم تكاد أن تكون كلمة لئمة الأرضعة على ذلك مالك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 والحديث يا إسماو إن المرأة إذا بلغت المحيط هذا حديث ضعيف الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث لمجموع شواهده أي حديث نعم هذا حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني وغيرهم من العلمات قال وقو... مفهوم يعني الآن إذا كنت لك اذكر ما أنا الآن ذكرت كم مسألة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 بالاستدلال بالآيه على جواز كشف الوجه والايد والكفي وانا الايه فيها ثلاثه اقوال اهل العلم أبوة. ثلاثه اقوال ما هو الرابع هو الشرع وال والسياد الاسرع والاعمش اللي هو وجهها وكفيها هو ده اللي معبس وجهه وكفيه طيب وقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها عندكم ايش ضيقات, ضيقات. ضيقات ضاربات ضاربات الخاتمه زينه ان 16 قولين زينه ليه باطنه صح اتفضل لا ما هو مجمل الاقوال هذه خمسات اقوال يعني انت تشيل وبعدين في نزود عليه لا فاهمني هو هنا الزينه زينة, زينه ظاهره وباطنه كده قولات الظاهره اللي هي هي الباطنه هي والقصر والقباب والكلام والقول الثالث هو مرقبنا في امتحان في اول 20 آية في امتحان في اول 20 آية باكسر كل مرة ان شاء الله في اول 20 آية مرقبنا ان شاء الله واضح امتحان لابد ان يحضره الجميع واضح في المسجد هنا ان شاء الله يكفيني انتفم كلامة ابن كافية فقط واضح وفي الامتحان كذلك ان شاء الله ممكن تأخذ الكتاب يعني التعلاقات البسيطة لها معلقة تنقيلها عندك ان شاء الله إيه. في أول اشياء معي فقط بقى المرة بقى المرة بقى المرة بقى المرة بقى المرة بقى لا اشترون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 معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان واضح كلام طبعا أحديث تحفظ انا لا أخرج عن ابن كثير لكن كما أقول يا كثيري فكلام ابن كثير وحفظ لا أقول روايات لكن أن تحفظ الرواية الأم في كل إيه؟ في كل آية إذا ذكرها ابن كثير طيب قال وقوله تعالى ولا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ كرر الزينة لإربافها بما يجوز للمرأة أن تكشفها وأن تكشفها من المحارب يبقى هذه الدينة تكشفها المرأة لمن قال إلا لبعولتهن اللي هم الأزواج أو آبائهن أو آبائ بعولتهن آباء من؟ آبائي الأزواج أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أبناء الأزواج وإن تثلوا أو إخوانهن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 بما فيه للشعر وضعت يعني يجوز لأبيك أن يرى أن يرى, أن يرى شعر مراتك أن يرى مواضع الوضوء منها بضع يعني جعلها بهذا الضابط وإلى موضع الإيه؟ القلادة وهناك بعض العلماء قال قال نكتفي بهذا <تصفيق> ولكن من خير تبرج يعني بابا ما قال ان المرأة يجوز ان ترى من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة وان العورة فقط هي ما بين السرة الى الايه الركبة مرأة ده قول العدد من العلماء لكنه ليس بالراجح يعني على ما رجحنا قال كلها اولى محارم للمراه يجوز لا أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج وقال ابن المنذر بسنده عليه السلام ورحمه عن الشابئ واكرمه في هذه الايه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال في هذه الايه قبل ماذا قال لانهما ينعتان لابنائهما يطفان المرأة لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم أو الخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره وابح طب هو هنا قال إيه لأن العم والخالة ينعتاني المرأة لأبنائهما معنى ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن ترى العم والخالة موابع هذه الزينة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 وقول واضح كلام وهذا الاسناد اللي هو عن الشعبي وعكرمه اسناد بعض لماضعاته نعم كما ذكر في الايه فالعم والخال محار لمن للمراه وقوله او نسائهن كما لو دخلنا ننتهي ان نسفي بهذا no deixem mai racó, dona, insha'Allah. Zot